موسوعه ا ل ن ا ب ا و س ي ل ل ع ل و ب ا ل ف ك ا س ل ا م ا ه موسوعه النابلسي ل ل ف ل و م ف ل ن س ل ا م ي ه the spirit of the h o r